148- وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 149- وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيه 119-وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وَكَذَلِكَ 110-وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 111-وإن 129-وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس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 148- وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما اللَّهُ الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم 149- قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِن الذيذ نَأتُ كِتابَ لَا يَعمُونَ أنهُ الْ الحَقُّ الرَبّم وَمَ اللَّ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُون قَدِنَ رَا تَقلُّ بَ وَجكَ فيِي السمائ فَلًا وََك قِدَلًَ تَرضهَا فَولّ وَجههك شَكْرَ الْ المَسيدِ الْحَرَامِ وَوحَيثُناَا كُنتُم فَوالّوجُوهَكُم وَإِنَّ الذي نَؤوتُم كِتابَ لا يعونَ أَهُ الحَقُّمَِبّم وَمَ الل بِرافِلٍ عَمَّا يَعْنَلون قَدْنَ رَا تَقلُّ بَوجكَ فيِي السمائِ فَلًَا والَك قِدلَةً تَرضَهَا فولّ وَجهَك شَقْ الْ المسيد الْ الحَرامِ وَحيَيثُناَا كُنتُم فَالنوجُوهَكُمْ وَإِنَّ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون 149- ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع وَلاإِن التَّبةَ أَهُوأَهُم مِن بعد مَا جااءك منن العْ مِن بعد مَا جااءك مِن الْعْ مِك إذ لمِنَ الضالمين وَِن أتَيتَ الذين أوتُ الكِتابَ بكُلّ آيٍ م تبوقِ بلَد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 124-الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 125-ولكل وجهة هو موليها 126-فاستبقوا الخيرات, الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 127-إن الله على كل شيء قدير 128-ولكل وجهة هو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 وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم, وحيث كنتم فولوا وجوهكم شقرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إللاا الذي نَظَلَ منِهُم فَرَا تَخْشَهُم وَخْشَون وَلِئُتَِّ نِعْنَّتيِ عَلَْكُمْ وَلاعََّكُمْ تحتَهَدون وَمِنْ حييثُ خَرجةَ فَوّ وَوجك شَكُرَ الْمَسْجد الْحَرامِ وَحيَيث مَا كُُم وَحيَيث مَا كُُمْ فَوّوجُوهَكُمْ شَقْرَ لِأَلاا يكُونَ لَِّ سِعَلَكُم حُججَّةٌ إللاا الذيِ نَ 119-إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 110-ومن حيث خرجت فول وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم, وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 121-إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 122-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم, منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 124-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم, منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 125-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم, منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم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 وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نذل ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 129-الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا, لله إنا لله وإنا إليه راجعون 110-الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا لله لله إِنا للِللَّانِ وَرِا إلَيْهِ راجعونَّذنَ إِذَا رَصَابَتْهُُمْ مُصِبَةٌ قَاالُوا قَا إِنَّ لِلَّ إِا لِلَّانِ وَرِا إلَيْهِ راجون أُلَائِكَ لَيْهِمْ صَلََوَةُ مِروَبٍِّْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِذْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِذْ أُولَئِكَ 137-إن الصفى والمروة شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم 138-إن الصفى والمروة شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما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 أَنْسَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ مِّن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْسَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ من بعد ما بيناه للناس 119-من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 110-إن الذين يكتمون ما أنسلنا من البينات والهدى مِن بعد مَا بيناه للناس 119-من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 110-إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب, عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 111-وأولئك أتوب عليهم وأنا التواب إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين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 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينفرون خالدين لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينفرون وإلهكم إله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم و الهكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم و الهكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم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 وَبَسَطَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقوم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 وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ لَيْلًا وَالنَّهَارَ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَهُمْ تَحَبُّ بِilلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله 121-ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا, أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 122-ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم فحب الله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 ذلئ يحبونهم تحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا ان لله جميعا وأن الله شديد العداده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 124- يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا, حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 125- يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا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 انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله لا تعلمون انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 يعطرون شيئا ولا يهتدون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا قالوا بل نترع ما الفينا عليه اباءنا ولو كان اباؤهم لا يعطرون شيئا ولا يهتدون واذا قيل لهم اتبعوا الله قالوا 126-قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 127-ومثال الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وَمَثَلُ الذيينَ كَفرَوا كَث الذي يَنْرِق بِمَا لا يَسمْنَروا إِلَّا دُ أَِذ صُمّم بُكمْم رُم فَهُم لا يَاقون وَمَثَلُ الذيينَ كَفرَوا كَمَثَ ال الذي ينْقُ بِماَا لا يَسمْمَروا إلَّا دُعا أَِد صُّم بُكم رُمم فَهُم لا يَاقِمون يا أَُّهَاَّينَ آمنوا كلُ مِن طَيباتَاتِ مَا رزَقُناَاكُمْ كلُ مِ طَيباتَاتِ مَا رزَقُناَاكُمْ وَشْكول اللهَّهِ إكُ تُمْ إهُ تَابُدونون يا أَجُّهَاَّينَ آمَن كلُلُ مِن طَيباتات مَا كل مِ طَباتات مَا رزَقُناَاكُمْ وَشكول اللههِكُ تُم إهُ تَابُدونُون يا أَجُّهَا الذيينَ آمَن كلُل مِن طَيباتَاتِ مَا رزَقُناَاكْ كلُ مِ طَيباتَاتِ مَا رزَبُناَاكممْ وَشكُول اللههِك تُمْ إهُ 124. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل, وما أهل به لغير الله فمن افطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 124-إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به, وما أهل به لغير الله فمن افطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 125-إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل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 هَلَائِكَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أن ى الله منِن الكِتاباب وَيَشْتَونَ بهثَنَنَ م قَليلَ وَيَشْتَونَ بهه ثمَمَنًَا قَللًا به أُناائك أُولائِكَناَا يَأكُلونَ في بُطُونِ إِلا الن وَلا يكلّمهُم اللله يَوَْ القِيانة ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الالم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا اولئك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 129-فما أصبرهم على النار 110-أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 111-فما أصبرهم على النار 112-أولئك الذين اشتروا 124- فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين فِي في الكتاب لفي شقاق بعيد 125- ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي ذَلِكَ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 125. ليس البر أن تولوا وجواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 126-وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 127-وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 119-وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن والمساكين السبيل والسائلين وفي الرقاب 110-وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 163-ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 164-يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد للعبد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 141- الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 142- كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير من الوصية, الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 144- كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير من الوصية. 124- الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 125- فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم 126- فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم 124 بَدَّلَهُ بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم 125-فمن خاف من أَوْ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمَنْخواافَ مِن موسين جَنَفًا أَوْ إثْنَ فَأَصللَ حَبَيهُم فأَصللَ خَبَينَهُم فَلا إثْنَ عَلَ إ الله رَخُور الرحيِيم مِن موسين جَنَفًا أَوْ إِثنَ فَأَصللَ حَبَيينهُم فأَصللَ خَبَيْنَهُم فَلا إثْنَ عَلَ إ اللهه غَحُور يا ايها الذين امنوا الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الذين امنوا الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الذين امنوا كتب الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 145- أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعان مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 146-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 124-هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 125-فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أَوْ على سفر فعدة من أيام أخر 126-يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم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 للناس وَذَيناتٍ مِنَ الهدَ وَفقان فمَن شَهِدَ منِكُم الشهرَ فَصُم وَمنَن كانََ مريباًا أَْ علىى سَفرٍ فَعِدةم مِنأَ مِن أيام أخَر يُريد الله بك يصرَ وَلاَا يُريد بِكمم العصُ وَلتُكممُِ الْ العِدةَ وَلتكَبّ الله على ما هذاك 124-ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 125-وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 126-وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 122-فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعال 123-فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 124-وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعال 125-فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 113- تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 114- أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 129-هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم, فتاب عليكم وعفى عنكم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 111-تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 112-أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى هُنَّ رِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ رِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وعفى عنكم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 124-كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 125-ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 124- ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 125- ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 124-وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 125-يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 119-وأتوا البيوت من أَبْوَابِهَا أبوابها واتقوا, واتقوا الله لعلكم تفلحون 110-يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 111-وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 112-وأتوا البيوت من أبوابها الله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 وَقاتِلوا في سَدير اللهِ الذين يقاتلونَكمم وَلا تعْتَد إِ الله لا يحِبّ المُعتَدين وَقاتِلوا في سَدير اللههِ الذيين يُقاتلونَكم وَلا تَعْتَد إِ الله لا يحبّ المُعتَدين وَقاتِلُ فيِي سَدير اللههِ الذيينَ يقاتِلونَكُم وَلا تعْتَد إ الله لا يحبّ المُعتَدين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 124. فإن انتهوا فإن الله رفور رحيم 125. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 126. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 126-فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 127-وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 128-الشهر الحرام بالشهر الحرام 193- فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 194- الشهر الْحَرَامِ بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين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 اِنْ احْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تمتع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 129-أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج, تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة 129-ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات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 فسعلَيكُمْ جُاح أَن تَبتَروا فَبْللا مِروَبِّكُمْ فَإذاَا فَذْتُم مِن عرَفَات فَذكُر الله فَذكُر اللهه عِذَ الْ المَشْعرحَرَانِ وَذكُرُوه كماما هدكُم وَذكُروه كماَمَا هَدكُم وَإِكُنتُم مِن قَبللِهِلَ مَِ الضَّين فس عَلَيكُمْ جُاحم أَن تَبتَروا فَبْللا مِروَبِّكُم فَإذاَا فَْتُم مِن عرَفَاتِ فَذكُر اللله فَذكُر الله عِد الْ المَشعر الْ الخَرَال وَذكروه كماَمَا هدكمم وَذكُروه كماَمَا هدكُم وَإِكُتُم مِن قَبلهلَ مِن الضَّين ليسَ عَلَْيكُمْ جُناحم أَ تَبتَروا فضَْلًا مِروَبِّكُمْ فَإذاَا فَْتُم مِنْ عرَفَات فَذكُر الله فَذكُر الله عِندَ الْ المَشعَِ الحَوَالِ وَذكوه كماَما هدكم وَذْكُروهكَماَا هدكمُمْ وَإِنكُنتُم مِن قَبللِهين مِنَ الضَّين <ترجمة> ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَخَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ <ترجمة> ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَخَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَخَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ فإذا قَضَيتُم م ناسِكَكم فَذكر اللهه كَذكِكمم ب كَذكِكمْ ب أَ أشَد قر فَمَّاسمَ يقول رَبنا آتنا في الددننيا آتِنا في الدّنْيا وَماذاهُ فيآافِرَةِ فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا وما لنا في الآخرة من خلاق فَإذاَا قَضَييتُم م ناسِكَكُمْ فَذْكُل اللهه كَذِكرِكمُمْ كذكركم أَباءتُمْ كَذِكِكُمْ أَب أَكُمْ أَوْ أَشَدَّذِ كر فَمِنَ النَّاسِمَ يَقول رَبن آتِناَا فيِي الدُّنْياَا آتِناَا فيِي الدُّنْياَا وَماذاهُ فيِيآفرَِةِ مِنْ خَراقُ وََّ منِنْهُم يَقولُول رَبنَا آتِناَا فيِي الّنْ يياَا 147- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وَمِنْهُم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 124-واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 125-واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى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 113- ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 114- ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه, ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 115- وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 121-وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 122-وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم لا يحب 123-وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم وما لبئس المآب واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم وما لبئس المآب ومن الناس من يشتري نفسه بطغا ومردات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشرى نفسه بطرائ مراضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشرى نفسه بطرائ مراضات الله والله رؤوف بالعباد 121-يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا, ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 122-يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة, كافة لا تتبعوا ولا تقتبروا خطوات الشيطان انه لكم مبين يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه كافه ولا تتبعوا, ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فَإِنْ سَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِنْ سَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ اَإِن سَلَّلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ فِي ظُلَلٍ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 124- في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور 125- سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله 129-فإن الله شديد العقاب 120-سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 121-ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب 122-ومن الله شديد العقاب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 126-والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 127-زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 128-والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.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 فاتبعت الله النبين مبشرين ومنذرين وانسل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اتوهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 121-فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 122-كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وَأَن سَلَمَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ضَغَيًّا بَيْنَهُمْ فَاهْدِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 121-وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 122-أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 124-وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 125-أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء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 121-وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 122-كتب عليكم القتال وهو كره لكم 123-وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 124-وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 121-فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم, حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 122-يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ 124-فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم, حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 125-يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 124-وصد عن سبيل الله بِهِ به والمسجد الحرام 125-وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 126-ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 127-ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر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 وَجهَد فيِي سَبيلله أُن إِكَ يَررجُونَ رَحْمَةَ الل واللَّهُ وَخُور الرَّحيين إِ الذينَ آممَن والَّذينَه جَ وَوجدوا في سَبيل اللله وَجهَد فيِي سَبيللهِ أُن إِكَ يَرْرجونَ رَرحمَةَ الله واللَّهُ وَخُور الرَّحيين ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله اولىك يرجون رحمه الله والله هو الغفور الرحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما فيه اسم كبير ومنافع للناس وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل لِّلْعَفْوِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُل فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قُل فِيهِمَا مَنَافِعُ الناس واسمهما اكبر من نفعنا ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس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 124-ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 125-الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير 126-وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح 124-ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 125-والدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير 126-وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 124- أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 125- ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة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 129- وبشر المؤمنين 120- نساؤكم حرث لكم 121- فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم 122- واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 133- وبشر المؤمنين 144- نساؤكم حرث لكم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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم 120-للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا الله غفور رحيم 124. يُؤْنُونَ مِن من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم 125. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يكتمن ما خَلَقَ اللَّهُ فِي 121- في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 122- وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم, وللرجال عليهم درجة 124- والله عزيز حكيم 125- 121-والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 122-وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 129-ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 120-ولمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 121-فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 122-وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 123-ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم, وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم 124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 119- تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 110- الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 111- ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أن أن لا اي يقافا الا يقيم حدود الله فانفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولائك هم الظالمون 124-طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 125-ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن تفتم ألا يقيما حدود الله فلا جماح عليهما فيما تفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جماح عليهما فيما افتدت به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 121-إن ظنى أن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 122-فإن طلقها فلا تخل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما 124-فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 125-فإن طلقها فلا تخل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وان طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يتراجعان فانفنا إن, ان يقينا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم ينون وَإِذَا قُلْتُمْ نِسَاءً فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأمسكوهن, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِقُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيات اللَّهِ هُزُوًا اذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه من الكتاب والحكمه يعذبكم به والله اعلم وان الله بكل شيء عليم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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا قُلْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجلهن 124-فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 125-ولا تلسكوهن ضرارا لتعتدوا 126-ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 127-ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وَمَا أَنْسَى عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاللَّهُ وَاعِلْمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ 129-فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا, إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والله يعلم وانتم لا تعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهم اذا ترابوا اذا تراب بينهم بالمعروف 124-ذلك مَن به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 125-والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا اسعها لا ضرر ولا ضرار ووالده لولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث ليس ذلك فان ارادا فصالا عن ترض من هما وتشاور وتشاور فلا جناح علينا وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْعِبُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا ضرر ولا ضرار ووالده لولدها ويا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن ترض منهما وتشاور وتشاور فلا جناح عليهما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 يَتَرَبصنَ بِأنفُسِهِمْ أربعةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُوا أَجَلَهُم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبير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 ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من فضله النساء او اكتمتم او اكتمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن 124-ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا, إلا أن تقولوا قولا معروفا 125-ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 129- واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حريم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 لا جناح عليكم ان قلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او تفيضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وَإ قَقتُمُوه مِن قَدِلِ أنتَمَسَّ وَقَدِ فرَصْتُم وَقدَدِ فرََفْتُم لَ فرَبَةً فَِسْحُماَا فرَفْتُم فَنِصفُ مَا فرَصْتُم, فرصتم إِللاا أي يَعفُونَ أَوْ يَعْفُ والالَّذ بِيَدهِه أَوْ يَعْفُوالَّذ بِيَدهِهِ عُقدَة مِكَ وَأَن تَحْفُ قْرَبُ للتَّقْواء ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضه فنسوا ما فرض فنسوا ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده 124-أو يعفو الذي بيده عقدة مكاح 125-وأن تعفو أقرب للتقوى 126-ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 127 طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتمه وَقد فََفْتُمْ لَ فرَيبَة فَنِصف مَا فرَف فَنصفُ مَا فرَُم إِلا أي يَحفُونَ أَوْ يَحف والَّذ بدهه أَوْ يَحْفَّذ بدهِهِ عُقدَةٌ مِكَ وَأَن تَعف أَقُ رَب لاتَّقْوى وَلا تَسَوُفَبْنَ بَينَكم إ اللهه بِماَا تَعَّلونَ بصيف فَاحْفَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَاحْفَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَاحْفَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خفتم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 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ فَذَكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم مما عروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهن وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج 129- فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 120- والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم, وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 121- فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم مما معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له اضعافا كثيرا 124-والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له, فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون 126-من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 124-فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون 125-ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى, من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لهم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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ من بعد, مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ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 148- ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 149- قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم 140- وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 124-قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 125-قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 129-قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم 120-وقال لهم نبيهم إن آية, إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة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 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إن آية, إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ إِنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ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 مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لا طاقة لَنَا طَاقَتُنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُو اللَّهِ كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما درسوا جالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا 141-وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 142-ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا 143-قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 144-ولما قالوا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله هو الفضل على العالمين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء 124-ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو خضل على العالمين 125-فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ